دنيا وذکر به ان توب سل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي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 قل أنا دعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدنا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدنا الله كالذي دهوت الشياطين في الأرض حيران، حيران له أصحابي يدعونه إلى الهداة. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.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 وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ